قالك أمورك ترك ممكن عشر دقايق والله لو عشر دقايق ركزنا خلاص قسنا ممكن عشر دقايق تركيزها في الامتحان الامتحان بسم الله اول مجموعة تعمل اللي هي هي مجموعة البيتا لكتن آنتبيوتيك صح؟, صح أو نصعو الأولى، وسميت بيتالكتام آنتيمبتيك لأنها تحتوي على البيتالكتبرين، صح أو لا؟ أخر. وبنقسمها إلى بيلسين، سيفالسبورين، كابانيم، آآآ، صح أو لا؟ من أشخاص بيلسينها، صح كده؟ وصلت؟ وطريقة عملها أنها ليها رستو الخاصة موجودة على البكتيريا سمنها بيلسين باينمبرتين، صح أو لا؟ أخر. وعندما تتحد معاها تعمل حاجتين اذا كان السلول بيتخلق توقفه اذا تعمل اكتبانشل انظيم السمانه هو اوتولوتيك انظيم صح ولا اقا بعد كده البكتيريا كيف تقاوم تبعت بيتالاكتاميز انظيم يكسر البيتالاكتامرين صح ولا اقا لكن بعض الانتيبوتيك تتكسر وبعض الانتيبوتيك ما تكسرش فيه تنازل ضد رصاصي احنا نعمل هل صح ولا اقا واحدة ممكن نتدخل نوقف هذا الانزيم ندي مادة توقف شغل هذا الانزيم. اللي سمناها بيتها لكتميز الهيبتل صح؟ صح شغلت اول مرافين ده كلها يتعدى ما تكافش انا بس نعمل عشرة حديدة بصر خلاص هت ماشي؟ ماشي تعال هنتكلم خلاص اللي اللي شرحناها وازاي نتدخل كله طيب يجي السؤال علش ما هي المواد اللي هضمها؟ توقف الانزايم ما هي البيتا على كتب هي زين هابيتو مش احنا هندق دخل تدخل هنضيف مواد احنا مش هنضيف الشكل بايفاق أوريجي كان ازاي؟ في ثلاث مواد كم مواد؟ انت اسبك كلابيونيك اسب اسبك ايه؟ اسبك ايه من هلله؟ متأكد؟ هتجعل شوية وانت اسبك سلبكتب اسمك ايه؟ لا مسلبكتب اسمك ايه؟ سلبكتب. سلبكتب اسمك ايه؟ سلبكتب, سلبكتب. سلبكتب. اسمك ايه؟ سلبكتب. وانت اسبكتب ماشي ازيد اكتر بالظبط ماشي؟ بالظبط انا امبيسلين اش واحد بقوي جدا من اسمها من البريسيدنس هتخرب مع مين؟ اسمي اوغمنتين في السوق طب ملاحظة على ما راح حاك على مومنتين؟ وصل تمام هي ثاني؟ اموكسيسلين ده واحد اش واحد من البريسيدنس مع مين؟ مع كلوروك اسيد خلاص؟ اسم اسم التجاري ليها ايه؟ أجومنتين. التسبيكة النهاردة. سلبيكتا. واحد تاني زي أمين سليل اسمه أمد سليل. مع السلبيكتا. بيدي دوت اسمه يوناسين. اسمه ايه؟ يوناسين. ده تبع شركة. ده اسمك ايه انت? لا. ما اسم دوت أحد. أجومنتين. أجومنتين. ده شركة جلاكسي. جلاكسي. وده شركة فايزر. بأمانة شديد. لغت أربع سنين فاتت. ما كانش في السعودية غير أجومنتين. وقاعد أقول وراء سر الموضوع ده. لأ في تنافس بين التين، بالسنتين دخل اليوناسين، هل <تصفيق> حد سبعة كلامي الله أعلم، أنا بكرهه التنافس بين التين، أصلًا هم هشوف درة ال المقصرين والأم بصرين شو هو بعض، مين أفضل أخر الدمع ذا والدمع دا, دا. دا شك دا يقول لهم كلام ودا لهم كلام بس أحاولكم بعدين نفهم إزاي، فلغاية دخل يعني عليها فمسؤولية ما فيه من نفقة بأي شخص إلا الأبوين تين يبقى المسؤولية توريق أيدينا ماز لا الحمد لله اللي سرت ثلاثة موجودة. رامز زين قصة؟ باقي بكت ايه؟ اللي هو اللي هو مين لا هذا في المستشفيات. ده ما يا. لو يعني لو روحت السادرية وليت يونسين يبعد عبارة عن ايه واشه? اه ام بسين <تصفيق> وماذا تكمل هباشة للمين? <صوت> يا كبيرتة كبيرتة <تصفيق> ده المعلومة انها كنت بيت تفهم انت ايه تفهم والاقومنتيب ده عبارة عن ايه? لا هو اهم حاجة ام بسين ايه? احنا بسين مع ماذا تكمل هباشة للمين? طيب طنط عشان نغص ايش المشاكل بتواجهنا المناطق الحويه اكبر مشكله الحساسيه اكبر مشكله ايه اكيد سلوكيه والحساسيه ممكن تكون مميته تصل الى افلاكك كيف تتم الحساسية بمنتهى البساطه خلاص انا خليت كيف تتم الحساسية بلاقي انه الدواء يخش بيطلع لي انتي بودي ام اي جي اي يثبت على على سطح المستسل يحصل انتر اكشن بيطلع الهيستامين وتطلع بلاوي زرقا تحمل لك الالوفاستيك طب لا تست يعني قبل وبالتالي اياك تحقن بدنسن من كذا أه. فرق اقل ما تعمل اختبار ليه المريض حساسيه ومطمنك كيف اعمل اختبار انترا ديرماتس بس اجيب حاجة بسيطة من الدواء لا تستنى واحطها اي على جلدك وعلمها بالالقلم تشوف ده اذا بدا يحصل رد نسار عمي بالسلامه اشوفك ست مش تبعنا هات له خلي الدكتور يكتب لك دواء ثاني فهمت ازاي وصلت باين ان قدر الله حالة صعبه وبتاعه وانت دماغك ايه ما ايه ولا ساعه القدر يعمل ايه المدرورة. وعمت معاك وهتحط الحقنه معاه هات دي كده هو جاي جنبك عشان ياخد الاستار بس <تصفيق> معايا هات دي كده اعمل ايه يبقى إذا البراغراف ده تحفظه زي اسمك البراغراف ده تحفظه الله اسمه، البراغراف ده إذا حقنت حقنة وهيطلع اتماعات الحاسية وبدأ يريم وبدأ يحصل بقى وشه يحمر والراش ونافسه خلاص ده داخل انا فلاكش هيموت يبقى تحفظه بثلاث حقن كم هولا؟ ثلاثة اتنين اي في وواحدة سكت اتنين في الوريد واحدة ايه سابكتيني. مين في الوريد؟ كورتيزون عشان يوقف بالجهاز مناعي معايا؟ بصت الحدي كده وانت يستملك عشان يوقف في الستميل وادريلين ده الصفكات بحقله تحدي ادريلين بحقله صفكات عشان يوسع الشعب الهوائية ويشيله بروك الكوليسكشن يواندرستان؟ تعمل؟ انت حاكو انت الادة الهواء؟ نعم الكورتوزول أه بص يا أدي الأدمرين رحت الجلد أما الكورتوزول و الأنطيهستاميل رحت لهم الاريدي تتحمل الانت. يوم الاثنين. يوم الاثنين؟ وأنا محاضرة يوم الاحد إيه خلاص سأكملكم المحاضرة خلاص؟ دي يوم الاحد خلاص يوم انت بهيئة الحاج ممتحدة انت بتعدد لها عشو وتعدوها إزاي يعني المحاضرة ديت تكملتها هي هتبقى ساعتين فاضلين بس بكرة باذن الله شاء اخي خير الله ها لا خلاص انا قلت لا سويته خلاص خلاص ابعث خلاص تمام كده اي سؤال استفدتوا حاجة? ها عرفت